بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سُيِّرت واذا العشار عُطلت واذا الوحوش حُشرت واذا البحار سُجِّرت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 نطاع ثم امين وما اصحابكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فا اين تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ